وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شُرَابًا قَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ شَأْيُكُمْ مَشْكُورًا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرين على ان نسوي بنامه بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ لين المخر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر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 ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتظرون لا وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاقره كلا اذا بلغت التراقي وقيل مراق وظن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 أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك ستا ألم يكن طفة من منينتنا ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر أليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل تاعل الإنسان حين من الذهر لم يكن شيء إنا خلقنا الإنسان من نطفة نمشاج نبتليه, نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيلا إما شاكرا وإما كفورا سلاسلا وأغلالا وسعيلا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيلا يوفون بالنذر ويخافون يوما شره مستطيلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأزيلا إنما نطعمكم لوجه الله, نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور من ربنا يوما عبوسا قم الله شر ذلك اليوم ونقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحليلاً متكئين فيها على جُنيلًا ويطاف عليهم بأنياتٍ من فضة وأكواب, وأكواب كانت قواريرًا قواريرًا في الفضة ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إهلنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويطوف عليهم ولدان مخلدون هم حسبتهم لقل أم ثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيمه ملك كبير عليهم في بسود بس صَبَّهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ كَانَ مَشْكُورًا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ عَلَيْكَ القرآن فاصل لحكم ربك ولا تقع منهم آف كفورا واذكر اسم ربك بكرة واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبزحه ليلا قويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشدنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبدلا إن هذه تذكير هذه تذكرة فمن شاء اذَا رَبِّهِ سَغِيلا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ والظالمين أعد لهم عذابا أعد لهم عذاب نليما والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذراً أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لاي يوم نجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نأكل وإياك نستعين إهلنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ونبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلون فقدرنا فنحمل قادرون وإلو يومئذ للمكذبين ألم نجعل لرضك فاتا أحياء أو وجعلنا فيها روازي وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَّاءً خُرَّاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ يُطْلَقُونَ إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ يُطْلَقُونَ انها ترمي بشرر كالقصر كانه جمالات صف ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يوذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين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 واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسدين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون